بوك تو إرواي ييدو سبعتون وعشرون سبعة وعشرون هوتلو آغمنام في الفندق الوصول في الفندق الوصول مي ودّا وكا خالي قدي وندّا؟ أعندكم غرفة خالية؟ أعندكم غرفة خالية؟ نين وكا قدني منذ غا قدر كنانو؟ لقد حجست عندكم غرفة؟ <تصفيق> لقد حجست عندكم غرفة؟ نا بيرو ميلر اسمي ميلر <تصفيق> اسمي ميلر ناكو وكا سنجل قدك آوالي؟ احتاج لغرفة سرير واحد احتاج لغرفة سرير واحد ناكوك دبل روم كافالي احتاج لغرفة سريرين احتاج لغرفة سريرين بوكا راتريكي غديكي انت پدتوند كم سعر الغرفة لليله كم سعر الغرفة لليله నాకు స్నానాల గది తో పాటు ఒక చిన్న గది కావాలి నాకు షవర్ ఉన్న ఒక గది కావాలి నేను గదిని చూడొచ్చా ايمكن ان ارى الغرفه؟ ايمكن ان ارى الغرفه؟ ايكدا غاريجي وندا؟ اي يوجد هنا موقف سيارات؟ اي يوجد هنا موقف سيارات؟ ايكدا اينابيتي وندا؟ اتوجد هنا خزينه امانات؟ اتوجد هنا خزينه امانات؟ इक्कडा फैक्स मशीन वंदा? اي يوجد هنا جهاز فاكس؟ اي يوجد هنا جهاز فاكس؟ सरी, नीनु गदरी तीस्कुंटानो. جيد, انا اخذ الغرفه. جيد, انا اخذ الغرفه. तालालो इक्कडा उन्नाई. هنا المفاتيح. هنا المفاتيح نا سامانو يكاد عندي هنا امتعتي هنا امتعتي مير ييه سميانيكي بريكفاست استار متى يكون الافطار متى يكون الافطار مير ييه سميانيكي لانش استار متى يكون الغداء متى يكون الغداء؟ متى هي ساعه يعني دينر ييستار؟ متى يكون العشاء؟ متى يكون العشاء؟